119. إنهم لمحضرون 110. سبحان الله عما يصفون 111. إلا عباد الله المخلصين 112. فإنكم وما تعبدون 113. ما أنتم عليه بفاتنين 114. من هو صال الجحيم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 فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجدون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون